How قلع باب خباب يا كراري الكري حل ما تكرر يا كراري الكري حل ما ما قلبك صابر تصبر بكثور ما قلبك صابر تصبر الصبر مل من صبر قلبك يا حدا الصبر مل من صبر قلبك يا حدا لهيب الحاطمة خدرك تسجع لهيب الحاطمة قلبك تسجع واشوف الكو ثارب عينك شوف الكوثر يا علي بلوعه تم صابم افارغتني يا علي بدمعه عيونك لغشتني يا علي بلوعه تم ما فا انزل يا سد يا سد يا قطع بعض خيبه يا قرار الكري هالماتكرا يا قرار ما قلبك صابر انتسابا كذور ما قلبك تصبر الصبر مل من صبر جلوك يا حدا بيقلوا لا الصبر مل من صبر جلوك يا حدا اه, آه. لهي بالحاقمة تسجار وانك وانك لهي بالحاقمة بصدرك أنا اشوف الكوثاري. انا اكتفجار اشوف الكوثر انا يا علي بلوعة مصابي مفارقتني يا علي بدمعة حيونك لغسلتني يا علي بلوعة مصابي مفارقتني يا یا <متصفيق> <متصفيق> عالی دمعه تحبیونه کلو غسلتنی یا عالی شنو شنو ویلی فلی یا عالی ان شاء الله فدوه فدوه شبابك اهلا تدب محمد والدي يوم الفجاءه الفجاءه محمد والدي نادك وحده واشاني ابن حنتا اي جنابك وحده واشاني ابن حنتا تخلت كل هبس انت الحضاره يا رسول الله انت خلت كل هبس يا حادر جهزت معشه ودفنتك درجة هزيت وين للرسول وابو يا من جلت أبشي الفريق تاه أنا من جلت أبشي الفريق تاه جفني صب جفنك دمعت يا علي قابول جفني يصب دمع قدام يا علي مدفن الحديد من شاركتني يا علي هل بشر كلها مع اجتني يا علي مدفن الحديد من شاركتني يا علي شر كلها ما حاجتني. يا علي لا تدليهم. لا تدليهم. وندفنتني. يا علي. فدوة فدوة. صيح يا علي. يوم الفجاءه بارك الله فيك هل هل هل اي محمد وعالدي يوم الفجاءه جنابك وحده واصل يدمح انت اي جنابك وحده واصل يدمح تخلت كلها بس انت الحضارت يعني تخلت كلها بس انت الحضارت يا حضر جهز نعشود فانت يا حضر جهز نعشود فانت وابويا من تنيت اكتش الفريق چرت هکل فرکتہ قبر جفنی صوب شفناک دمعته قبر جفنی صوب شفناک دمعته یا علی مات فنل من شارکتنی یا علی هل بشار قتلها مع يا علي لا تدل لهم يا علي يا يا علي Hello, <تصفيق> هلا جهشم احس مو ظلكن ظل عك انا احس مو ظلكن ظل عك تقل بعض علي اكتحالفه دنيتك ويلها اي علي اكتحالفه جبل صبرك على مصابي تهدد جبل صبرك على مصابي تهدد يا علي هش موض العيب أنا شفتني يا علي هم ضيعوني وانت حفظتني يا علي هش موض العيب أنا كشفتني يا علي هم ضيعاني وانت احفظه للإسم الأعظام الشاعر جابر الكاظمي يا <تصفيق> ميل سرك لغس للإسم الأعظام صبر بار السمك تجسم يا صبر بار السمك لبرك تجسم عجوة عجوة هشام امهج وميغول ظل عين من مو ظل عكن عليك اتحالف وتني تكويها عليك تحال فقديني تكوي الهام وجبل صبرك علم صابيتها الدم والله جبل صبرك علم صابيتها الدم يا علي هش مرض العيب عينك شفته يا علي هم ضيعوني وانت حفظتني اشم مض العيب عنك شفتهم علي هم بايعاني يا علي لا تدكهم وند فدي وروح لك يا علي لا اش تحب علي يا موسى نار الاشجان عفيت 200 ثكنه بيتي لحظه انا عفيت 200 ثكنه بيتي والتفت وبقلب نيران انا والتفت وبقلب نيران وعاين رسم وجهك على الجدراء عاين رسم وجهك على الجدراء صحت يا بيت الأحزان الدهار خال أنا صحت يا بيت الأحزان الدهار عليك الحسين أعد ايه. صحت يا بيت تمنيت اللحد واسكن الترباط أنا تمنيت اللحد واسكن الترباط يا علي بالتفن بدك لو شفنتني يا علي وبوسط قبري نزلتني يا علي بالتفن لو يا علي وبوسط <تصفيق> جبريل انزلتني يا علي <تصفيق> <تصفيق> <أه> إيه إيه احكي <تصفيق> يا علي لا تجا <تدهق> يا علي يا علي <تصفيق> ما شاء الله هلا نار الاشجال عفيت بياتي وسكن بياتي لحزان عفيت بياتي وسكن بياتي لحزان إليك إليك عفيت إليك إليك إليك على هالخدمة آه يا أحوما والتفت وبقلب نيران أحوما رسم وجهك على الجدران أنا وعاين رسم وجهك على الجدران صحيت يا بيت الأحزان الدخار خال صحيت يا بيت الأحزان الدخار خال تمنيت اللحب وسكن التربان انا تمنيت اللحب واسكن التربا يا علي بالكفن بيدك لو كفنتني يا علي وبوسط قبري لو نزلتني يا علي بالكفن بيدك لو كفنتني يا علي وبوسط قبري لو نزلتني لا <تصفيق> الله الله علی لا تدل وینک وینک ايه تصيحن ما تتزا ويا الناعية ويا الناعية خليك تصيحن ما تتزا ايه تقول مثل ما لرسو لحفر تقبرة اسمع اسمع ايه مثل ما لرسو لحفر تقبرة شي سويه اريد بجفك الجبر تحب اريد بجفك الجبر تحب اريد عطمان أريد, اريد اريد بجفك الجبر يا علي على الهضب والهمة عودتني يا علي يا علي عل هضم و الهم ما شاء الله فدوه فدوه روح يا علي لا وجد عمر وبقلع بعد ساع الاجل يلفيني امر يا فاطمه بعد ساع يلفيني امر وتصيح الناعي ماتت الزهره الرشو احفرت قبره يا علي اي مثل ماليا الرشو لا احفرت قبره اريد بكفك القبر يتحفر اي اريد بكفك a uh -huh. بيانك وبياني المنية صيح صيح اتفصل بيانك وبياني المنية اه اه اه اه قبر ما هالجن ياخذ بديه انا قبر ما هالجن ياخذ بديه الك يا بالحسن عندي وصيح باخرم ودع له ودعتني يا علي وبتروب لحدي له غيبتني يا علي باخرم ودع له اصل بي انا كوني المينية عجل عجل. قبل ما هلأجل ياخذ بداية قبل ما هلأجل ياخذ بداية ايه لك يا با الحسن عندي اي وصية. هلا إيه, ايه لك يا با الحسن <تصفيق> عندي وصية سمع سمع للنجاف Hey, هي هي اعيد ما عليك الزهراء